بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات المروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود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 شهيد إن الذين فتَّلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهُم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جن لهم جنات تجري من تحتها لنهار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 حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيبه والله من وراءهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ